السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذي اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين أما بعد إخواني وحبابي في الله. وصلنا الحلقة الحداشر في دورة سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله لقد رضي الله امتى تقالت اخواتنا امتى تقالت ربنا قال للمؤمنين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار امتى قال لقد تاب الله في سورة التوبة بعد 22 سنة جاد 22 سنة احتمال لمكة احتمال لمية و 30 غزة وسرية احتمال لتضحية احتمال للهجرة احتمال للمقاطر في النهاية خدوا نشان لقد تاب الله طب اللي اعلم انه لقد رضي الله ده اعلى نشان في الوجود الصحابة الالف و 400 صحابة رجعوا من الحديبية معاهم اعلى نشان في القرآن لقد رضي الله واعلى نشان في السنة انتم خير اهل الارض ووعود بمغانم وفتحات عاجلة واجلة عظيمة جدا لقد رضي الله ربنا في اول الصورة بيقول ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الجنة الاعلى ولا رضا الله رضا الله اعلى من الجنة عشان كده ربنا بيقول لها للجنة ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وما أفضل من ذلك يا رب يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا يبقى رضا الله أعلى من الجنة يبقى دول خدوا أعلى عطاء في الوجود كله بسبب موقف واحد موقف واحد وقفوا مع الدين فيه خدوا أعلى عطاء في الوجود انت ما تشعر الموقف اللي لربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنك بي إمتى أنت ما تشعر في الموقف اللي ربنا هيديك مني شان لقد رضي الله فلازم نجاهد ونضحي عشان بين ربنا لان احنا مش عارفين لحظة لقد راضي الله ربنا يفتح علينا بيها امتى مش عارفين العمل اللي ربنا يرضى علينا بيه عملناه ولا لسه مش عارفين العمل اللي هيدخلنا الجنة عملناه ولا لسه لقد رضي الله ربنا رضى لما اده بيعتين اذ يبايعونك تحت الشجرة ذي البيع على الموت لما اشيع مقتل عثمان فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب البيع على الموت غير البيعة اللي في اول الصورة اللي في آية عشرة ان الذين يبيعونك انما يبيعون الله دي البيعة العامة بقى انك انت طول حياتك تنصر الدين وانك انتهت شيء للدين مع النبعة внизه وصلةها البيع على الحياة البيعة أنني وهبت الحياة للدين إنما إذا يبيعونك تحت الشجرة البيعة أنني وهبت الموت للدين يبقى البيعة الأول ونني على الحياة في سبيل الله والبايع التانية بيع على الموت في سبيل الله امس ربنا رضا لما وهبت إلى ربنا حياتك وموتك لما بقى كوة محياية وممات لله رب العالمين ساعدها رضي الله سبحانه وتعالى عنك وعملك هذه المعاملة المذهلة اللي هنتكلم عنها الوقت بإذن الله ونلاحظ ان البيع اللي في آية عشرة بيع على الحياة اللي بيع على الحياة في سبيل الله والبيع اللي في آية تمنتاشر بيع على الموت في سبيل الله الاعلى البيع على الحياة ولا البيع على, على الموت طبعا لان الموت موقف رهيب وهيبة ورهبة فان الانسان يقول انا هموت في سميلك يا رب خلاص انا مش راجع انا هموت هنا عشان دين ربنا وعشان اخونا اللي اتقتل لان كل مسلم غالي في الصف كان الصحابة يدخلوا معركة عشان مسلم واحد عشان واحد بس سيدنا عثمان ابن عفان شفت انت دمك غالي اخوك غالي اغلى من دمك واغلى من روحك فالباية على الحياة أقل من الباية على الموت الباية على الموت جات يبقى إذن المؤمن في صعود مستمر زي ما قلنا يا أخواننا المرة اللي فاتت بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول بعدها في آخر الآية وظننتم ظن السوء يبقى كان الاول ظن ان النبي مش راجع بعد كده بدأت الظنون بقى ايه ايه تفتح في مصايب في العقيدة ورقاته بالله فقلنا ان النزول ملوش حد الواحي زي اللي بركب زحليقة مش هيستقر غير في القاع زي اللي بيقع من على جبل مش هيستقر غير في السفح فالنزول ملوش حد كذلك الصعود ملوش حد في زيادة مستمرة بيبايعوا على الحياة وساعة الجد يقدر يبايع الموت يبقى اللي عاش في سبيل الله هو اللي هيعرف يموت في سبيل الله يبقى لده المواقف في لحظة الصرق هو اللي هيقدر يبقى لهم مواقف في لحظة الدرق خد بالك استعبد يقين النهاردة مش هينفع evokras يقيني النهاردة مش هينفع ساعة الموت لما ييجي ملك الموت يقبض روحك ليه لان الموت هو وفي وفيه فتنة ممات من الشيطان يحاول يشككك في دينك خد بالك اخلاص بارح ما عدش ينفع النهاردة هل دخلك كنت عندك عشرين سنة ينفع وانت عندك خمسين سنة مينفعش كذلك ايمانك بتاعم بارح مينفعش بكرة الفتن بتزيد والمعاصم تزيد والاغراءات بتزيد فلازم ايمانك يزيد عشان تثبت وتقدر تثبت وتستمر على الطريق في وجه الفتن لقد رضي الله عن المؤمنين يبقى رضي الله ده قمة العطاء فيش عطاء اعلى من كده في الوجود يبقى امتى ربنا ده قمة العطاء لما اده قمة الايمان ايه قمة الايمان ان الدين اغلى من حياتي يبقى لما بايعوا على الموت, على الموت دي قمة الدين لما وصلوا للقمة ربنا ادهم القمة اللي هي قمة العطاء اللي هي لقد رضي الله سبحانه وتعالى إيه, ايه معاني مهمه قوي يا ان احنا بناخد الكلام ده عشان نقلده بناخد الكلام ده عشان نعرف الطريق مش ربنا بيقول في اول سوره البقره واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس كما قلنا ده تشبيه حال كما يقول سبويه بنفس الطريقه اللي وصل بيها الصحابه للامام اوصل انتم كمان للقمه ما تقولش ازاي الطريق قدامك اهو لما خرجوا لما اتحركوا لما ارتبطوا ببعض الايمان لما ارتبطوا ببعض لما عبدوا ربنا لما عملوا كل ده ربنا رقاهم فضلوا يزيدوا يزيدوا, يزيدوا تقول ليش يزيد ازاي يعني يتزيد ازاي ما انت قدامك الطريقه زي طالب يعني ابقى دكتور ازاي يا ابني في كليه الطب قدامك المحاضرات قدامك السكاشن قدامك الراوندات قدامك المكتبه قدامك الدروس وفي السناتر قدامك تسال الدكاتره قدامك ترجع تذاكر قدامك يعني ابقى دكتور ازاي يا ابني تبقى دكتور زي ما غيرك بقى دكتور <تصفيق> كن دكتور كما ساره من قبلك دكتور بنفس الطريقه انا عايز اوصل لقمة الامان واليقين والاخلاص والانابة والاخبات وارتقي في المقامات اهو الطريقة اهو امشي في نفس الطريق توصل لنفس النتائج لقد رضي الله عن المؤمنين الله هنا ربنا ما بيقولش ده بيقول عن المؤمنين نشان كلمة المؤمنين ما تقالش غير بعد ما قدموا تضحيات عشان كده في مكة هم دول نفسهم ابو بكر و عمر كان ربنا مسميهم الناس ازاي كان ربنا سبحانه تعالى بيقول احسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امانا لا يفتنون ربنا بيكلم عن الصحابة طب بيسميهم الناس ليه ما هم مؤمنين لم يقال يا ايها الذين امنوا على وجه الاستمرارية الا بعد الهجرة الا بعد تقديم التضحية الا بعد تقديم المواقف العملية اللي ربنا شاهد لهم بسببها بالايمان يبقى اذا نشان الايمان مش هتخدغ لما تضحي عشان الدين وتبذل عشان الدين الواحد بيتعجب في هذه الكلمة يا اخواننا ربنا يقول على 1400 دول مؤمنين ويجي الشيعة يقولوا عليهم والعاذ بالله كفار و... وملعونين ومرتدين ازاي جماعة ازاي, إزاي ربنا يزكيهم ودول يجوا يعملوا كده يعني على فكرة انا, أنا بقولي المعلومة دية قلتها لكم من كذا حلقة بس بقولها لوقت عشان حاجة تانية بقول لك دلوقتي عشان انت بقى لما بتشوف واحد نازل تحت بقره وقاعد يتبرك ببقره وبيعبد لها ويسجد لها او واحد مثلا بيقول لا اله الا الحي انت بتقول استغفر العظيم الكفار الوحشين الضلاليه ازاي عملوا كده على فكره يا جماعه الضلال سهله قوي الضلال سهله قوي كما قال حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها ان شاء الفرق ما بين الاف ام اغاني واذاعه القران الكريم ملي مللي كده لو زودت عليه اصلا بدل ما تجيب القران تجيب الاغاني وبدل ما تجيب الاغاني تجيب القران كذلك القلوب الفرق ما بين الايمان والكفر سهل قوي يا اخوانا اللي اتفتنوا ما كانوش اغبياء ولكن ازاغ الله قلوبهم ولا عدو بالله فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم عايز اقول لك عايز اقول لك على قلبك عايز اقول لك خاف على قلبك خاف على ايمانك خاف فعلا انك انت تنتكس لان الموضوع مش لعبة امال ابراهيم عليه السلام كان بيقول واجنبني وبنيه ان نعبد الاصنام ليه امال انت 17 مرة يوميا بتتوسل اللى في صورة الفتحة انه ما يموتكش يهودي ولا نصراني ليه غير المغضوب عليهم ولا بضليه يبقى فتنة القلوب سهلة خافوا على قلوبكو لازم يكون في حياتك الفكرة اللي كنت قلتها لكم في سلسلة التزمت ثم ماذا الى سلسله الدستور الملتزم الجديد موجود على القناه بتاعه اليوتيوب بتاعتنا التزمت ثم لازم يكون في حياتك اعمدت الاناره لازم يكون في حياتك حافظ القران كل دي احزمه امان كل دي حاجات بتؤدي للثبات والاستمرار على الطريق. لازم يكون في حياتك حافظ القران لازم يكون في حياتك ابداعيه السخن المسخنات الشاحن لازم يكون في حياتك المعلم الشرعي طالب العلم المبتهاد اللي سابقك بمرحلة مرحلتين في الطلب ويدرسلك كتب أو العمل الأكاديمي او المعهد الأكاديمي على النت لازم يكون في حياتك الشيخي الكبير اللي مش فاضي عنده 60-70 سنة مش فاضي انه يديك كتب ولكن هيديك نصيحة تفرق في عمرك وحياتك أو هيديك عيلك دعوة تفرق في عمرك وحياتك لازم يكون في حياتك المربي يعني المربي اللي يقعد معاك تفتح له قلبك ويديك روشتات وتوجهات في الحياة وتوجهات في الجامعة بين الدين والدنيا ويهتم بأمرك وياخد بإيدك لازم يكون في حياتك الأخ الكبير يعني إيه الأخ الكبير؟ الإخوة القدامة اللي هو أخ ما بقاش داعية ولا بقى طالب علم ولكن هو أكبر منك ب7-8 سنين في الالتزام فده عنده خبرات رهيبة ده مش دكتور مش دكتور مش طبيب ولكن ده مجرب يقولك خبرة المجرب أحسن من خبرة الدكتور لأن ده عاش ن فلازم يكون في حياتك ده دي شخصيات لازم تبقى في حياتك لازم يكون في حياتك الصاحب الصالح المجاهد اللي يسخنك وتشده مع بعض وتطلبه علمه مع بعض وتحفظه كرآن مع بعض وتروحوا تصلوا الفجر مع بعض وتسافروا في طلب العلم أو في المرب من المربين مع بعض لازم السبع شخصيات دول يكونوا في حياتك يا جماعة أو على قلت أربع شخصيات منهم لازم يكون في حياتك محفظ القرآن لازم يكون في حياتك المعلم الشرع اللي هو الـ الـ يعني مش شيخ مش عالد ولكن أخ سبقك في العلم ويقدر يعلم لك ويخلصنا الكتب أو الأكاديمية العلمية اللي انت ملتحك بيها لازم يكون في حياتك الداعية الواعظ اللي تسمع دروسه اللي بيقعد معاك يفتح لقلبك ويوجهك ويفهمك الطريق وينولك ويديك معالم على الطريق لازم يكون فعتك الأخ الكبير اللي هو الأخ والقدامة اللي انتوا مش مقدرين قيمتهم الأخت اللي سبقاك بعشر سنين مش مقدرة قيمتها ولكن صالحة عموما يعني دي عندها خبرة رهيبة لازم يكون في حياتك الشيخ العالم اللي تروح له كل ستة شهور ولا كل شهر ولا كل شهرين وتقول له انصحني يا شيخنا وتت... وتوطت بسئين وتلاقيه دق... دقنه بيضة كده وشعر بيض خلاص شابه في هذا الطريق ولازم يكون في حياتك الشخصيات دايك ولا لازم يكون في حياتك الصاحب الصالح المجتهد السخن اللي انتم اتنين تصاحبوا مع بعض في اي عمل من الاعمال والصاحب في الدعوة غير الصاحب في العلم اغير الصاحب في صناعة المعروف المهم يكون في حياتك هذه المودلات السبعة حاجة خطيرة اخوانا لقد رضي الله عن المؤمنين هتبقى زي مؤمن لما يكون في حياتك اعمدة الانارة السبعة لازم دي من اخطر انا بعتبر اعمدة الانارة السبعة هو اخطر مفهوم اتقال يعني قلته بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة التزمته ثم ماذا الى دستور الملتزم الجديد اخطر مفهوم ده سبب سباتك سبب زيادتك سبب ارتقاءك سبب احزمة الامان في الطريق هي دي هي الحاجات دي شخصيات عملية موجودة في حياتك واقعية ذا ما احنا بناخد في اية لقد راضي الله ادين مواقف يا جماعة ادين مواقف لقد راضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة اذ يبايعون إذ ديت يعني في اللحظة اللي بيعوا فيها على الموت ربنا رضى عنهم إذ بتاعتك إمتى بقى إذ بتاعتك إمتى زي السيدة مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية لحظة لما اعتزلت أحب الأحباب عشان تتفرغ لعبات الله إذ بتاعتك إمتى زي ما ربنا قال إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات اللحظة اللي قرروا فيها أنهم ينزلوا يشتغلوا في الدعوة وينزلوا في الدعوة الميدانية وينزلوا للناس و والميادين والنوادي وساحة الجامعات ويفوتوا على الشباب وينزلوا المقابر يدعو الى الله في الجنائز ويدعو الى الله في كل مكان اذ يبايعونك تحت الشجرة يبايعونك بيبايعوا على ايه هم في اللحظة دي ما مقشاع مقتل عثمان وهم بعدين في الحديبية الحديبية شباب اللي هي الوقتي اسمها الشميسي وانتوا ردخلين مكة كده في كمين اسمه كمين الشميسي الحتة دي الحديبية خلنا الحتة دي ليه على بعض ستين كيلو من مكة يعني, يعني مكة أماكن ذكريات خطيرة ولكن الشجرة ما حدش عارف مكانها خلاص مكانها راح إذ يبايعونك ربنا بيقول يبايعونك بزمن المضارع. المضارع ليه ل... عشان المضارع له ثلاث فائد في اللغة يا إما يفيد التجدد بتاع المعنى وأنه معنى متجدد مستمر يا إما يفيد استحضار المشهد عشان كده جنات عدن يدخلونها هو مش هيدخول كل يوم إنما ربنا بيعيشك في المشد. ربنا بيعيش قلبك في المشهد إذ يبيعونك ربنا بيقولك تخالي المشهك إنهم بيمدوا إيدهم ويحطوا إيدهم في يد رسول الله, صلى الله عليه وسلم وبييعك على أللا أفر الرسول الله وبييعك على الموت في سبيل الله رسول الله إذ يبايعونك تحت الشجر إذ يبيعونك لو كانوا بايعوا جنب جبل ولا كانوا بايعوا في أي مكان كانت اللي سوابها يقل إنما أنا لما بقابل حبيبي في مكان أنا المكان بيبقى حبيبي. واروح المكان بعد ما يسيب حبيبي مثلا اقعد افتكر في ذكرياتي فيه والله المثال الاعلى اقصد ان ربنا بيصور المشهد عشان احنا نعيش ونعيش بطولة الصحابة ونحاول ان احنا نقلدهم وربنا بيحب المشاة ده ربنا بيحب اللحظة دي لحظة ان خلاص يا رب دينك اغلى عندي من عمري ومن حياتي يا دي اللحظة اللي لما بتحصل ربنا بيذلل الدنيا كلها الالاء هي دي اللحظة اللي لما حصلت في جيش يوش عم لينون ربنا اوقف له شمس الجيش الذي وقفت لو الشمس اللحظة دي لما بتحصل زي ما نقول الوقت ربنا بيغير السنن بغار القوانين عشان اللي قبلوا انهم يعيشوا اللحظة دي اذ يبايع يبايعونك قلنا ان البيعة ان انا هتديك كل ما عندي وانت هتديني ما عندك انا هتديك حياتي وموت يا رب هتديك روحي وانت هتديني ما عندك من نعيم الدنيا والاخرة والمبايعة صغة مفاعلة استمرار يعني انا رب الاخر اللحظة فعمري أنا بيعطي لك كل ما أملك يا رب اللحظة دي اللي الصحابة كانوا بيباعها الموت هم لم يكنوا يملكوا شيء لم عاهم فلوس ولا معاهم مركز ولا, ولا معاهمش حاجة لم يكن معهم إلا روحهم ففعلا كانت بايع على الموت لأنه لا يملك إلا روحوا في هذه اللحظة إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ دي, دي أعظم لحظة في حياة كل مؤمن على فكرة يا جماعة كل من سيبيع على الموت كل من سيكون الدعوة اغلى عنده من حياته ربنا هرد عنه باذن الله سبحانه وتعالى فدي باعة الرضوان وكل باعة لله على الموت فهي باعة رضوان باذن الله سبحانه وتعالى باعة رضوان من رب العرش الكريم سبحانه وتعالى اذ يبايعونك دي اعظم لحظة في حياتك يا ترى تيجي, تيجي امتى ربنا بيحب المواقف قصد دي لحظة موقف دي مش لحظة كلام دي مش لحظة خطب دي مش خطة سخنة ده مش درس سخن ده عيه حضره طلع قاله والتج المسجد بكلماته ده موقف عملي حقيقي ممكن كانوا يدفعوا تمنوا حياتهم وفرقهم للدنيا كلها الله يحب المواقف الله يحب المواقف العملية هو الدين ده كده هو الدين ده كده عشان كده شوف عروة بن مسعود الثقف مات عشان جولة راجل كان معه الأسرار العسكرية بتاعت الروم علموه له عشان يرجع يحارب النبي عليه الصلاة قبل ما يسلم بأيام راجل صار وقائد في قومه وراح يعمل جولة أتلوه أهل الطائف فيها هو ربما زيدنا يحيا نبي من أنبياء الله لم يجعل له من قبل سامية اتأثل عشان حكم فقه عشان الملك الظالم هيروت كان عايز يجاوز من تخته وده زينة محارب زنا محارب ووقف يعني احياء يموت عشان يا عمي ما يجوز من تخته ولا يروح يولع هو و... لا يا جماعة دين ربنا غالي فيش حد غالي عالدعوة ما فيش الدعوة هي الغالية احنا كلنا رخاص عشان الدعوة اوقع تفتغل نفسك اوقع تفتكر ان انت لا لو هتضحي من نفسك تضحي عشان حاجة غالية اي حاجة في دعوة ربنا اي حاجة في دين ربنا يهون نفسك في سبيلها حبيب النجار مات في جولة عمل ايه يعني فيش ولا واحد فيهم أسلم أصل ولا واحد فيهم التزم هو كده يعني خلاص نحفطيس لا أبدا أبدا دين ربنا غالي ودعوة ربنا غالية اوعى تستغلى نفسك على الدين اوعى تستغلى أي حاجة في حياتك على الدين الدين هو أغلى حاجة وربنا بيحب المشاعر اظهر المشاعر في شكل مواقف عملية فربنا بيقدر هذا الأمر إن ده عشان المشاعر عمل كده عكس ما إيه عكس وكنتم قوما بورا كنتم قوما القبالي الستة كلكم من كده. ما فيش اي موقف عملية فانتو عاملين زي الارض البور ما بتطلعش حاجة زي قول الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا فرحانين انهم سابوا الدين ويجيروا على الدنيا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا وعايزين يتقال انهم ابطال ويتقال انهم بقى من اسباب نصرة الدين عايزين, عايزين شمعوا وخلاص انما مش عايزين ما عندهمش مواقف ينصروا بها الدين ربنا الفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب هيتعذب اللي ملوش مواقف في نصر الدين ربنا لما الدين احتاجوا ربنا ألف لتحسبنهم بمفازة من العذاب زي قول الله سبحانه وتعالى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم بيهربوا من المعركة بيهربوا من الدين لحظة لما الدين احتاج مواقف عملية الله يقولهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان مواقفهم بتخدم الكفر مش بتخدم الإيمان يبقى الدين مواقف وربنا رفع قدر اللي عملوا مواقف مع الدعوة وربنا معها قدر اللي ما كانش له مواقف ساعة مدين احتجوا لقد رضي الله عن المؤمنين اللهم ارضى عننا اللهم ارضى عننا, ارض عننا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الله أكبر فعلم ما في, يعني ايه فعلم ما في قلوبهم ربنا شهد لقلوبهم ربنا شهد ان دول قلوبهم حلوة ربنا شهد ان دول قلوبهم صلحة امت ربنا شهد لقلوب, لقلوب ال 1400 دول ربنا شهد لقلوبهم اول حاجة لما ترجموا يقنهم في شكل تصرفات عملية شهد لهم الله يا اما يا جماعه ده معنى جبار انهم لما ضحوا عشان الدين قلوبهم اتغيرت ان انت قلبك بعد التضحية غير قلبك قبل التضحية ان انت قلبك بعد الجولة غير قلبك قبل الجولة أن أنت قالبك بعد الزيارة داعتي فيها بنتي للحجاب حتى لو كثفتك غير قلبك قبلها أن أنت قالبك بعد ما اشتغلت في الدعوة غير قلبك قبل ما تشتغل في الدعوة أن أنت قالبك بعد ما تحركت في صناع المعروف العروف والساي على الأرامل والمساكين غير قلبك قبل ما تتحركي قلبك بعد الحركة غير قلبك قبل الحركة فعالما ما في قلوبهم عشان كده السؤال اللي كان دايما نسأله زمان لمشايخنا ازاي يجي في قلب هم الدين ازاي قلبي يتغير ازاي بقى عندي غيرة بجدة على الدين وزعلان عشان الدعوة فيعني سبحان الله العظيم لو انت معاك فلوس وقمت رايح شارع عربية جديدة وانا كانت تحت البيت كل ما عربية بسرينة تعدي تقلك ان عربية مرور تجري تشوف العربية لو حصل خبطة تحت تترعب حتى تكون حاجة خبطت في العربية قمت على العربية وقمت شارع حتة ارض ما عدتش بتهتم بالعربيات ولا سننت البرور ولا اي حاجة يتم بتهتم بأسعار الاراضي ودخل الكاردون ولا لا بعت حتة الارض وحطت الفلوس في اي بنك مثلا حط مهتم هو او في مشروع هو جاب ارباح ولا لا هي التجارة دي الوقت حلوة ولا ركدة هي الاسهم دي بتطلع ولا بتز... هو انت فعليا انت لا بتحب الارض ولا بتحب التجارة ولا بتحب العربية انت بتحب الفلوس فالحاجة اللي حطيت فيها فلوسك همك بقى عليها يبقى انت عايز هم الدين يجي في حياتك حط ما تحب للدين حط عمرك للدين وشبابك للدين وفكرك للدين وفلوسك ووجهتك وفصحتك في الدعوة الى الله تحب الدعوة وتشيل هم الدين فعلمة ما في قلوبهم احنا كده خدنا حوالي 20 دقيقة ولا كده لسه ما خدناش كده أخذنا عشرين دي delight da يبقى لسا ما في قلوبهم ايه ان يعني إيه برضو فعلم ما في قلوبهم يا جماعة إيه اللي في قلوبهم في قولين قول الأولاني علم ما في قلوبهم من اليقين والإيمان الراسخ علم أن الدين أغل والدعوة أغلى عندهم من حياتهم وارواحيهم ودي حاجة غالية أن違ع عند ربنا سبحانه وتعالى القول الثاني فعلم ما في قلوبهم أي علم ما في قلوبهم من الكآبة والحزن والغم والهم ان هم كانوا زعلانين اوي اوي اوي زعلانين ان مش قادرين نعملوا حاجة للدين زعلانين على مسألة ان họ مش هيدخولوا الكعبة في هذا السنة زعلانين انت مشاعرك عند ربنا غالية حزنك عند ربنا لقيمة مشاعرك عند ربنا لقيمة طول ما انت اشغال اهم الدين طول من في نفس الوقت علمهم فقلوين منك الباب والحزن يعني نفسيا مضغوطين ومع ذلك برضو سمعوا كلام الدين ومع ذلك برضو تحركوا للدين اوعى اوعى نفسيتك تغلب دينك لازم دينك يغلب نفسيتك خد بالك لازم يكون شغلك للدين فوق كل الظروف فوق كل المشاكل النفسية فوق كل المعوقات لازم شغلك للدين يبقى فوق أي حاجة عشان كده الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة قال لا يستأذنك الذين يؤمنون لا يستأذنك المؤمن فوق الأعذار ما مع... على طول احضره جاهزه عشان ما بيشتغلش في الدعوه عشان ما بينزلش للدين اصلا انا مشغول اصلا الدنيا مطحونه اصلا عندي عيال اصلا مسؤوليات الحياه كلها شغلتنا وقالونا وقالونا دي كلام الناس اللي ربنا قال لهم كنتم قوما نبوره ولا يعذ بالله المؤمن فوق الاعذار المؤمن بيشتغل للدين مهما كانت الظروف اقصاها بيبقى عامل زي العربيه اللي بتسفر على الطريق السريع لو لقيت مطبه تهدي وبعد كده تطلع تزر... ثاني انما ما لو قفت عند كل ما طب عمرك ما توصل لأي حاجة فعلم ما, ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ف... فأنزل أصلي لو ما كانتش نزلة السكينة كانت تبقى مصيبة دلوقتي بيباع على الموت ومتوقعين أن المتكة هتهجب وفي اللحظة دي يا جماعة خلاص نسمة الموت 100% يعني هما طول رحلة الحديبية إلى الحديبية كان يعني احتمال واحتمال إنما خلاص عثمان اتقتل ومكة اخترت الدم وبقت لغة الدم يالي سائدة والموقف اتكهرب وخلاص يعني, يعني نسبة رجوحهم بقت شبه منعدمة فهو هنا بيكلم بجد فأنزل السكينة عليهم فاقوريا ربنا مش هيسيبك في اللحظات الصعبة لما هتنصر دينه طول ما انت شغال في الدعوة على مراد الله مش على مرادك انت مش تدخل في استضامات سياسية واستضامات مش عارف ايه وانت اصلا لا طول ما انت على مراضي الله في منهج الانبياء طول ما انت على منهج كل هذه السبيلة ادعو الى الله ربنا مش هيسيبك ومش هيسيب قلبك ومش هيسيب نفسيتك وهيتولاك وهتلاقي فورية معية الله وفورية استجابة الله لك في اللحظات الصعبة فانزل السكينة كلمة السكينة دي اسمعناها بلكده آه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا سمعناهما لسه خارجين الوقت سمعناها تاني هما في باعة الموت باعة الردوان وأن بعد شوية تاني فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وهم رجعين سكينة سكينة سكينة أنزل ثم أنزل ثم أنزل يعني الطريق في انتعاد الدعوة مليان مشاكل مليان موقف صعبة مليان لحظات عصيبة مش هتقدر تواصل من غير تنزل سكينة ثم سكينة ثم سكينة من غير ما ربنا يثبت قلبك سبات بعد سبات عمرك ما تقدر تواصل لشين كده الله سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله على المؤمنين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين ثم تاب عليه. تاب ثم تاب ثم تاب ثم تاب من غير تنزل عطاءات بعد عطاءات وتثبيت بعد تثبيت ومدد بعد مدد وتيسير بعد تأثير مش هتقدر تكمل مش هتوصله غير به لم تصل إلى الله إلا بالله فأنزل السكينة عليهم انزل دي زي الغيس اللي بينزل إغاثة من الله ما سبهمش في هذه اللحظة العصيبة زي الغيس اللي نزل فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا هنا بقى وقفة خطيرة جدا فأنزل السكينة وأثابهم فتح ومغانمة كثيرة وعدكم الله مغانم ولتكون هاية وأخرى لم تقدروا عليها أي مغانم أخرى عمركم ما بها ولا جات في خيالك ولا خطرت على بلك ولا تصورت إنها في يوم من الأيام تبقى في إيديك أصلا يا ربي ربنا بيقول له الله للسائرين في طريق الدعوة فوق الخيال ولا تقتر ببال وفتوحات الله دي كتول ما انتم مكملين على الطريق لا تتخيلوها ولا تتصوروها ممكن يبقى دعية الوقت اقصى حلم ليه ادي درس في مسجد كبير مثلا ويقدر يوصل للناس من خلال الدرس ربنا بيقول له انت مش متخيلة ممكن افتح لك ايه وافتح لك اماكن عمرك ما تخيلت ان حد يتكلم عن ربنا فيها اصلا وافتح لك قلوب عمرك ما تخيلت ان حد منها هيسمع كلمة عن ربنا اصلا ووصل كلمتك لأفاق عمرك ما تخيلت ان كلمتك وكلمة الدعوة الى الله توصلها اصلا واخرى لم تقدروا عليها هو ان لا يحصل الوقت يا جماعة لا يحصل الوقت حاجة غريبة اللي يحصل الوقت ماذا لو رضي الله ووا ووا ووا انهمار عطاءت الله على فكرة اكتر كمان من اللي فات انهمار الصفحة دي انا بسميها اعظم صفحة تكريم للضعاف في القرآن كله مش الصفحة اللي هبلغها قلتلكو دي اخطر صفحة في القرآن اللي يا وكنتم قوما بورا الصفحة اللي ربنا بيكلم فيها المسلمين اللي ما بنصروش الدين وبيفهموا بحقيقة موقفهم عند الله الصفحة دي بقى اللي جاية دي أخط... دي اعظم صفحة فيها تكريم للضعاف في القرآن حوالي خمستاشر مرة ربنا كلم المؤمنين مش الرسول بخطاب المباشر يعني في فرق من ان ربنا يقول ومغانمة كثيرة يأخذونها بيقول للنبي يقول لهم هياخدوا مغانمة الايل بعدها وعدكم الله مغانمة كثيرة تأخذونها تأخذونها حصل اكتفات في الضمير ربنا ما بيكلمنا احنا ربنا ما بيكلم الصف ان ترتقت لدرجة ان ربنا كان بيكلم النبي بس ويقول لهم كذا قل للمؤمنين قل المؤمنين يغضوا قل أحيى إلي أنه استمع نفر من الجن قل هو الله أحد الوقت ربنا بيكلم المؤمنين مباشرة لما بايوا على الحياة وبايوا على المدبق غاليين أو عند ربنا فبيقولهم وعدكم الله أدي مرة إيه مغاني ما تأخذ هناها ربنا بكلمهم هم فعجل لكم دي تلت مرة وكف ايدي الناس عنكم ربع مرة هي ولتكون ايدي المهم ويهديكم اهو خمس مرة هو واخرى لم تقدروا تقدروا سدس مرة هو قد احطى الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم سبع مرة هي الذين كفروا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة لا تبديله وهو الذي كف أيديهم عنكم أدي 8 مرة وأيديكم عنهم أدي تسع مرة من بعد أن أفركم أدي 10 مرة وكان الله بما تعملون بصير أدي المرة الـ 11 هم الذين كفروا وصدوكم أدي المرة الـ 12 ولولا رجال أن تطأوهم أدي المرة الـ 13 فتصيبكم منهم معر أدي المرة ال 14 لو تز... ليدخل لي الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذبنا قليمة حوالي 15 احنا عديني لوقت 14 مرة جباعة يعني, يعني سبحان الله العظيم يعني متخيل كل ده خطأ مباشر خطأ مباشر خطأ مباشر اول ما تسمع كلمة وعدكم الله فجأة حصل التفات في الضمير فجأة الكلام بعد الصف هو احنا ممكن نرتقل الدرجة دي لو مش في هذا الطريق العظيم احنا ممكن نقرب من ربنا اوي احنا ممكن الصلة الخاصة بنا وبين ربنا تبق لو مشينا في هذا الطريق نرتقي هذا الارتقاء الرهيم لو مشينا في هذا الطريق العظيم طريق الدعوى إلى الله أنا هؤفل بقى الحلقة دي عند هذه اللحظة العظيمة عند هذه اللحظة لحظة النشوة يعني لحظة النشوة الإيمانية المغولة إن ربنا بيكلمنا 14 بره ربنا بيكلمنا وورا بعضه وورا بعضه وورا بعضه بعض ارتقينا للدرجة دي هو الحركة من أجل الدين بتعلي كده هو البيعة على الموت في سمين الله بتعلي كده هو اتباع سنة النبع والسلام بيعلي كده هو النزول في الدعوة إلى الله بيعلي كده نعم أجل الدعاء إلى الله نعم أجل العاملين نعم أجل المضحين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك اللهم إنا, اللهم انا نسألك العافية اللهم انا نسألك العافية اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم انا نسألك الهدى والعافية اللهم امين اللهم امين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير